Book two Sabaun 70, 70. Nekai imetirat Ar-raghba fi fi'l shay' El raghba fi fi'l shay' Jalite kaditi هل تحب أن تدخن هل تحب أن تدخن جليت بليساتي هل تحب ان ترقص هل تحب ان ترقص بيشلي رادي ناسرهوت هل تحب أن تتنزه هل تحب ان تتنزه رات بك أحب دخن أحب دخن بر جار هل تريد جارة هل تريد سجارة بر ا هو يريد شلة نار وال. هو يريد شعلة نار أراد بِنِكاي پاپِيل رادا أحب أن أشرب شيئا أحب أن أشرب شيئا أراد بِنِكاي أحب أن آكل شيئا Ohib an akel še, en. Rad bi si malo spočil, rada bi si malo spočila. Uheb, an uriha nafsi kalilan. lan. Uheb, an urijih nafsi kali, Rad bi vas nekaj uprašal, rada bi vas nekaj uprašala. احب ان اسالكم شيئا احب ان اسالكم شيئا منكم شيئا احب ان اطلب منكم شيئا ارات بي rada bi vas na nekaj povabila ohubu an aduukum li shei ohub an aduukum li هل تريد حضراتكم قهوه هل تريد حضراتكم قهوه علي بيراي تشاي او تفضل حضراتكم شاي او تفضل حضراتكم شاي؟, شاي رادي بيشلي دومو نريد أن نذهب إلى البيت نريد ان نذهب الى البيت جليت تاكسي هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي اني يريدون أن يتصلوا بالتليفون يريدون ان يتصلوا بالتليفون كنيغر <تصفيق> اين <تصفيق> نوويشو دستوبن Na naši spletni strani boktu d.e. dvojni v dvojni v dvojni v pika book o o k dva d.e.